دون الشيطان القليم بسم الله الرحمن الرحيم ويتم نعمته عليك ويهجيك هو الذي انزل السكينه في قلوب Oh, Why, oh you Thank you. Het is al لا اهل إنما bye ما يغري عونك إنما. من نكسب إنما ينقص We are transfer in going to يقولون كان المخلف. Thank you. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ لَيَهْدِهِ لِسَبِيلٍ لَقَدْ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ تحت الشيره فعلم ما في فقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبارعونك تحت الشجره Nadat